أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يستضعف طائفا منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنوده ما ونري فرعون وهمان وجنوده ما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني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 إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي: فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمن عليه المراضيع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفونه لكم يكفونه لكم وهم له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 وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه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 فأصبح في المدينة قائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطشَ فَالَّذِي هَدَّدَهُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تكون جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ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 عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وأبونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الله فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقَّبْ وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي, فأرسله معي رد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون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 بآيات بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحرا مفترعوا وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهداه من عينه ربي بِمَنْ بمن جاء بالهداه من عينه وَمَنْتَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الوالمون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 فجعل لي صرح اللعل لي أطلع إلى إله موسى وإنني لا أظنه وإنني لا أظنه من الكافرين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.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 ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ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 فَيَقُولُ رَبَّنَا لَهُ نَأَرْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى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 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمَ أَنَّ مَا أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ التَّبَعَهُ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُعْلِمِينَ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يثلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويترؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا، وقالوا لنا أعمالنا، ولكم أعمالكم، سلام عليكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُدِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَضِرَتْ مَعِيشَشَهَا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 وما أوتيتم من شيء فمتى الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقا أ فلا تقلون أَفَمَوَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيْكَ مَمْتَدَعْنَا كممّدعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَيَالَذِينَ قُلْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ إِلَّا الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا كَمَا غَوِينَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنبياء يومئذ فعميت عليهم فهم لا يتسائلون. فأما من تبا وأمن وعمل صالحا فعسى فعسى أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرما إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل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 وما كان من المتصير وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه